بوك تو غصم ثمانية ثمانية جاسوفي <تصفيق> فريمي أوقات الساعة أوقات الساعة إزفينتي <تصفيق> إذا سمحت إذا سمحت كم من فضلك كم الساعة من فضلك كم الساعة благодарم منغو شكرا جزيلا شكرا جزيلا ايدن إنها الواحدة جاسوت إدفا. إنها الثانية. إنها الثالثة. إنها الرابعة. إنها الخامسة. إنها الخامسة. <تصفيق> إنها السادسة. إنها, السادسة. <تصفيق> إنها السابعة. إنها السابعة. جاسوت <تصفيق> إنها الثامنة. جاسوت الدافت. إنها التاسعة. إنها العاشرة. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. تاسط إثنائس. إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ستون ثانية. أدن час ima 60 الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. أدن دن 24 اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.